ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا ان هذا الا افكن افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا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 سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا, دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذالك خير, خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون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 فاجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا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 ويوم يعض الظالم على يديه يقول يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا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 أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقل اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا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 ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا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 قالوا وما الرحمن ان نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرًا منيرًا وهو الذي جعل الليل والنهار رحلفتا لمن أراد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 ومن تاب وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ فَإِنَّهُ الله إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مروا وَإِذَا مروا بِاللَّغْوِ مروا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يخروا لَمْ يخروا عليها صما عَلَيْهَا وَعُمْيَانًا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قروة أعين, قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما